قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذي من دونه ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مشاهدينا الكرام والمستمعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب حضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الدائل الإسلامي الكامير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافيس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من خلال سفريات في العالم كيف صدى برنامج صفط الصفوة في البلاد التي تجد إليها الحمد لله رب العالمين يعني بفضل العز وجل ما شاء الله الصدى طيب يعني ما هناك المسلمين في فرنسا أول أمس بفضل العز وجل ما في بيت مسلم إلا وشاف صفط الصفوة في اسبانيا كذلك في اليوم الذي قبله بفضل الله عز وجل الجلاله الاسلاميه فرحه بالبرنامج متابعه له مواظبه عليه فحتى تعلم مدى متى يعاد وتحفظ الكلام الذي نقول بفضل الله وهذا من كرم الله يعني نسال الله ان يرزقنا الاخلاص نحن وهو ان شاء الله يا رب إنا لا تبرك تعالى. تعالى تستمر رحلتنا وتسير سفينا في بحور ال الإيمان وأي القرآن الكريم مم. مع فصل الصفو لنصل إلى نسك البشر ومن أرسل رحمة للعالمين ربنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه, عليه, عليه, عليه, عليه, عليه السلام لكن يعني يطيب لنا قبل نبدأ في الحديث عن سير في محمد صل الله عليه وسلم إذا أذنت نقف بداية عند جانب مهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو هل لنا من حقوق على سيدنا محمد أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام له علينا حقوق؟ مم. هو مرض رب العالمين وأصلي وأسلم على مدروس الرحمة للعالمين يا صلّي عليه السلام. هو له حقوق علينا. منا من يعرفها ومن لا يعرفها. منا من يعطيها بعض من... يعطي بعض منها. ومنا من ينسى ان له حقوقا يتناسب مع غموض الحياه مكتفيا بعواطف جياشه او كلمات على اللسان لا, لا, لا ترقى إلى, إلى, الى الواقع او الى التطبيق العملي لمحبته ولاتباعه والاستنان بسنته صلى الله عليه وسلم ان تظن انها تدخل في دائره العواطف الجياشه الكلمات الحلوه الصلوات الجميله ثم يتوقف الامر عند هذا وهذه الى ليست محبة صادقة للرسول عليه الصلاه ولا تاديه لحقوقه علينا صلى الله عليه وسلم علينا نعم يعني أي القرآن الكريم ومصادر الشريعه الاسلاميه الى ان بالله سبحانه وتعالى المطلق لا يكتمل الا بالايمان بسيدنا محمد مم. عليه الصلاه والسلام ف <تصفيق> فاليمان بالله سبحانه وتعالى نعلمه فل... فيه تحدثنا فيه نعم نعم معنى بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الموضوع يعني تريد تعصيل شرعي للمساله يا ليت ده مساله نبدا يعني اولا ليست قضيه تصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم ان قضيه ايمان الفرق بين امنه وصدقه نعم اه الايمان ان ان الايمان تعني داخلها التصديق والاقرار اول شيء لكن بيريد تصدق هذه لا لا تتعدى باللام لا تصدق به او صدق له تصدقه صدقه. صدقه. يعني لكن كلمه ايمان تعني امن وتصديق وامانه وعكسها الكفر اما الصدق عكس الكذب انا اصدق بسيدنا محمد. لا انا اؤمن بسيدنا محمد تعبيرات تعبير. تعبير لا بد لا بد يعني يا ايها الذين امنوا آمنوا بالله ورسوله هو آمنوا فلا مم. لكن كيف يؤمن بالله هو آمن وهو مؤمن آه لأن لأن القضية فيها فيها مرض خطير ما هو ال ال عن برعم إيه برعم قول وعمل وعمل نعم ونية واتباع سنة فكيف الأربع دي ناس كذا يقولي تصليب الجناح وعمل بالأركان وقول باللسان لا واتباع السنة بماذا دين دي اركان تاني اركان اربعه طيب قول وعمل ونيه هي واتباع سنه طيب واحد قول بلا عمل عند الفقهاء عند العلماء كفر قول بلا عمل كفر, كفر قول وعمل بلا نيه بنفاق قول وعمل ونيه دون اتباع سنه مبتدئ اه ثاني والمره ثانيه بعده قوله بدون عمل قوله بدون عمل هذا كفر, كفر. قوله عمل من غير نيه ده مفاهت مفاهت قول وعمل ونيه دونت بلا سنه بدعه واصحاب البدع هم كلاب اهل جهنم ابواب النار وانا اعوذ بالله سلم يا فالقضيه خطيره ف فانت من, من من من ظن من ظن م. انه, م. انه يبتدع في الاسلام بدعه يقول عنها انها حسنة، فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقسيط. الله هذا. نسمع بدعة حسنة. في سنة حسنة. استنا في الاسلام سلطة حسنة. ما فيش بدعة حسنة. لا بدعة حسنة ما فيش. م... بدعة سي بدعة سوء على تتصل بايه فضلك. البدعة تتصل بالعبادات وليس بالعادات. بالعبادات. وده وده م... مهم. نعم. يعني يعني يعني. ان يالف قوم ان يأكل بطريقه معينه نأكل بالشوكه والسكين هذي؟ لا لا هذه هذه عادات دوم لكن ان تلف يديك وتاكل باصابعك وتلعقها وليس لا شيء في ذلك وتغسلها بعد ذلك استمانا بسنه الرسول ده هذه طيب لكن لا تعب على الاخرين لم ياكل الرسول صلى الله عليه وسلم على خوار قط الله السلام. ولكن ايه لم ينه. لا من يعمل، الأكل على هو، لا لا لا، هو هو هو لم لم يأكل منه ضع من هو صلوا ولكن ولكن لم ينه، فإذا رأيت من يأكل على على من ضع أو على شيء مرتفع، لا يعني لا, لا تتهم أنه معادل للسنة، <متحدث> رأيته يلبس لباسا معينا، يقول هذا زي كذا و... الإسلام ليس في زي معين وهكذا، يعني إذا البدعة في العبادات وليس في العادات، <متحدث> يعني مثال، تجد بعض المساجد في بعض الدول الإسلامية. بعد ما يؤذن المؤذن والله ما صلي عليك يا كحيل العينين يا اسود الشعر يا مش عارف وايه وهذه ايه تحت عنوان ايه محبة رسول الله فان قلت له هذه بدعة في الدين أنا وصفك بما لا بما لا يصب فيه مالك شارب الخمر. نحسنا. ما قال أنا لم تصاحبنا فلا تضاربنا هو <تصفيق> <ولا يصحبنا> <تصفيق> <تصفيق> لا يصاحبنا. والله يا أخي أصلى على النبي عليه سلطة الله. ما خلاص. لا نحن نحن نعبد الله بما أمر به رسول الله مش عبد الله على مزاجي. ما نقولش عليها صلنا حسنة. لا بس. بعد حسن. بعد الأذان يعني, م... يعني هل, أنا أنا هل أنا أكثر حبا لرسول الله من أبي بكر وعمر؟ لا. فلماذا ابو بكر وعمر لم يأمروا ولم يأمر احدهما المؤذن ان يصنع هذا تنتهي الصلاة مجرد السلام عليكم ون... انا مسبوق بركعه اخذ لو كمل السيد واحد يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تحس يا ابن الحلال تشوش على المصلين ليه ما انا الكرسي واختم الصلاه سبحان الله ودعاء و... ابن الحلال ب... ب... ب... من اين اتيت بهذا شوف انه مسعود قال كلمه توزن ب100 وكلام الصحابة كله يوزن ب100 ماذا الاقتصار في السنة خير من الابتهاج في البدع الاقتصار في السنة خير من الابتهاج في البدع خير من الابتهاج في يعني انا اعمل 20% من السنة نعم. احسن من اضيف للاسلام ما رسمه من زاد في هذا الدين كما نقص منه والايات تقول نعم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ويقول في حجة الوداع تركتكم على المحجة البيضاء الطريق نعم. ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هلك. ورحنا بالسورة إلى قضية الإيمان هذه لازم بالأركان الأربعة: قول وعمل, وعمل ونية ونية إتباع وصلة. غير الأربعه دي هذا كلام شيخ الإسلام المتيمية وأنا أقر به ولأننا دائما أنا أجلد المتيمية. ولكن... أجل ولكن أحب ابن خلدون. جميعنا. <تصفيق> وجلد المتيمية لهيبته وقاره العلمي. ولكن العلم احيانا يكون جافا ولطبيعه شخصيته الانسانيه فيها هذه القوه فانا اجله احترمه لكن احب ابن القيم لرقته المقيم الجوزي تونيدو نعم زي بالضبط لما, لما لما لما لما اذهب الى الكعبه اشعر بالإيد بالانكماش لأن هنا يكمن الجلال ولما اذهب الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعر بقلبي يهفو لان هنا يسكن الجمال والجلال والكماء والجلال والجمال كلاهما وصف بالإنسان السوي فأشعر فاشعر بالجلال عند كعبة الرحمن وأشعر واشعر بالجمال وبالرقه عند عند عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقبيله ابن تيميه يعني بس من باب اجلال الصفوه بحبن... ابن تيمية تيميه وصفه وشبهه بس... سيدنا سليمان وهو بالهدى هل نحن مامرون شرعا باتباع سنه النبي عليه وما والسلام به الرسول الناس تظن محمد ابن ان السنه دي شيء يعني كده يعني من صنعه او ظن السنه هو ظن السنه وصفت لنا ما هي السنه كلام صدر وك... صدر. لا اني اصدر ركعتين بعد <تصفيق> اربع قبل الظهر ثم بعد ما شاء الله 12 في اليوم سمعا يصوم الاثنين والخميس ليست شيء سنه هكذا فقط ده. يعني ما اتبع رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فهدفه <تصفيق> انظر الى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي ان اخذكم حديثي وهو متكئ على اريكته شبعان وشبعان بي تحفيها 20 ق والله <تصفيق> يا شخص كأن ينظر إلينا كأنه في يده يعني الكاميرا فيديو يصفر لنا ما سبحان الله على أركاتهم شبعان يكون حسبنا ما وجدنا في كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله لأن في جانب التشريع الرسول مبلغ عن الله معصوم لا ينطق عن الهوى عشان تؤمن به لازم تؤمن بعصمته تؤمن انه معصوم هذا ضمن شروط الايمان يعني مش مجرد مش مجرد. اه حتى والله قال لي والله يعصمك من الناس لا يعني لا يعني والعصفى أنه, انه سبحان الله لا ينفق عن الهوى حتى نوم نوم نوم مختلف انما لست كائاتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني ونزلت عليه طائفه من الملائكه وجدوه نائما صلى الله عليه وسلم قال ملك ان محمدا نائم قال اخر لا لكن قلبه يقظان فنزل جبريل ان الله ينبئكم او يخبركم ان محمدا نائم العين لكن يقظان القلب لانه يوحى اليه في النوم لما يرى رؤيا الرؤيا دي وحي لهذا الرجل مثلا الملائكه شوف حتى الدردشه حول رسول الله جميل عليه السلام، آه الملائكه بتساله يضربوا كما رجل بنى بيتا وعد وليمه وارسل داعيا فمن اجاب الداعيه الداعي دخل البيت واكل من الوليمه انما البيت هو الجنه والداعي هو محمد فمن اجابه دخل الجنه واكل الوليمه ومن حرم الخير حرم اجابه الداعي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله سبحان الله يعني الله يرضى عن سيدنا مالك في المدينه مالك كان لا يركب دابه ابدا يسير على قدميه قدما توافق قدما هذا جميل هذا جميل لكن يعني معذره هنالك من يقول فيما في ورد من حديث في كتب الحديث التسعه طيب هذا طيب المعتمدين أو المعروفين لدى كثير من الناس هو في بلاط على التسعه في كتب الحديث اما عندنا حتى ستة في البخاري ومسلم البخاري ومسلم مثلا وصنن الاربع اه حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام ويخير إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل أو ياتي الشيء ولم ياتي هذا في البخاري فضربوا الذكره صفحه بسنة باحاديث البخاري تماما واتجهوا إلى تكوين جماعة القرآنيون وأنا أقولها الحكاية هكذا لأن قالوا أن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما لا نثق به جيدا طالما فضلت فتحت هذا الموضوع ففي عجل الفائدة المتمة لهذه القصة ما أنا؟ لا أنا لا أريد أن أقول بهذا في المسألة هنا ولكن أريد لا. أن أتحدث عن أن أن لا شك أن أصح الكتب عند العلماء بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. نعم ولا نريد أن نشكك في أحاديث أبدا فيما ورد عن البخاري رضي الله عنه ومسلم فقضيت القرآنين هؤلاء الذين يدعون أنهم يتبعون القرآن فقط ما عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على اريكتي شبعان يقول ماذا في القضيه قاعد كده انا سبحان الله وعم بص على الشاشة وسبحان الله يعني والله ده يعني يعني حسبنا ما وجدنا في كتاب الله لا يعني يعني انا ومرت وأنت وجميع المشاهدين والمشاهدات بالصلاة اقيموا الصلاه ابحث عن آية تقول ان المغرب ثلاث ركعات والظهر أربع والعشاء ركعتين جهر وركعتين سر والصبح رقعتان فقط عين علمت فأنا هلا كلا من سنة نبالة آت الزكاة من الذي أعلمني أن زكاة المال 2.5% ونصف زكاة الزرع المروي بالسماء 5% بالمائة. المروي ب بآلة خمسة المروي من غير آلة 10% بالمئة العشر يعني الركاز عشرين بالمئة من الذي قال لي الرسول عليه الصلاة وسلم خذوا عني مناسككم القضايا العامة في الحج واضحة في المعاني ثم نفيد من حيث أصاب الناس الله. فإذا فلتم من عرفات إلى آخر لكن التفاصيل الإفراد القرآن, القران التمتع كل هذه التفاصيل وذلك ألا إني أمتيت الكتاب ومثله بعض فالقرآن نص والسنة مفسرة فمن أنكر شيئا من السنة فقد أنكر كتاب الله قولا واحد هل ال ال ال ال الحديث التي رؤيت عند رسالة صلى الله عليه وسلم واحد من ربه الحديث البيات وما ينطق عن الهاء. الحادث التي فيها تشريع ودين لا نقاش أنها يعني من من أمر الله سبحانه وتعالى. ما ما في ذلك من نقاش ومن شف لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم محمد يعني يعني بشيء من عندي قط أبداً أبداً. أبدا سبحانه الله. في سبحانه وتعالى نفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. لا الحديث القدسي هو من الله سبحانه وتعالى وحيا و. اللفظ من الرسول ولكن يوحى إليه به النبي صلى الله عليه وسلم يوحى تمام ولكن يختلف عن القران ان القران يتعبد به والحديث القدسي لا يتعبد به يعني القران القران وحده من قبل لا. تعالى وقراءته تعبد لا اقول الف لام م حرف انما الف حرف ولام حرف وميم حرف اما الحديث القدسي وحي من الله, الله تعالى تعالى ولكن, ولكن الله لا تعبد به ولا يتعبد آه. القران معجز فالحديث القدسي غير معجز نعم شتان نعم الحديث النبوي لا. لفظا ومعنى من عند النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته التي اعطاها له رب العباد عز وجل لانه معجز من المعجزات فصاحته وبلاغته وبيانه وهو امي وه... وهذه وهذه المعجزه أنا يعني سأقف مع فضيلاتكم حول كون النبي عليه الصلاة والسلام أمياً، لأن هناك من ينكر الأمية على سيدنا محمد. لكن حتى نأطر الأطر كما أعرضنا مع فضيلاتكم ما هي سنة النبي؟ شوف تعال ل كلمة النبي أصلاً، يعني النبي. <تصفيق> طيب طيب. أنا كنت أنت يعني يعني إيه يعني طيب طيب. سنة؟ يعني طيب طيب. كلمة سنة. من يتح من يتحت الأم يعني نبي أمم جاي النبي. آه أنت عندك في اللغة كما تقولون فيه نبأ صحيح ترى نبأ. وبعدين نباوة نباوة صحيح وبعدين نبوة ونبي ونبي نعم الأربعة هي عندكم في اللغة صحيح صدق صدق علي نعم. نعم. النبأ يعني الإخبار صحيح عما عم يتساءلون عن النبأ العظيم نبأ إخبار نعم. أما نباوة ونبوة تدل على الارتفاع والعلوم نبأ, نبأ به الشيء يعني ايه سبحان الله تمام النبي دون همز يعني الطريق إلى الله فالنبوة تحتوي إخبار وإعلام و... و... و... ورفع وعلو وطريق إلى الله يا أيها النبي فهذا تكمل ما خاطله وقال له يا محمد في القرآن أبدا يا أيها النبي يا أيها الرسول أما ذكر غيره بأسمائه ولو هو بصفرتين شوف المزمل المزمل شخصه. شخصه. مزمل. شخصه. مزمل. يعني سبحان الله لكن ورد اسمه في القران خمس مرات جميل جميل محمد محمد, محمد, محمد رسول الله الذين رسول الله تمام تمام هو نبي رسول والرسول الرسول من من الرسل وايه ناقة ها رسله يعني ايه ونوق المراسيل صح, صح لا صحيح صح لما تقول لي انت دايما في الحلقه لما تقول على مهلك تقول لي على, على رسلك الله <تصفيق> بعض الناس قد تتعاد يعني شويه شو شو شو شو شو شو شو شو سن, سن سن صح, صح, لا صح لا لا فشوف كلمة اللغة العربيه شوف والله من لما يتذوق اللغة من يتذوق صح يعني يعني بوراس هوفمان قال أنا لم أصل، السفير الألماني الذي أتى لما من الظاهر، ورثو من قال، ما استطعت أن أفهم القرآن إلا لما تعلمت العربية، فلما تعلم العربية بدأ القرآن له تذوق بلغته صحيح بلسان عربي، تكلمت مزمع الرسول فالله مش عمر الله يرد عليه لما لما الرجل ساله في, في سورة الرحمن و... والنجم والشجر والسودان ف فكانت أبوة ما الأب. ما الاب يا امير المؤمنين عمر ما اتركها ما؟ فاجاره اعرابي ما؟ الاب ما تأكله الانعام فاكهة وابا متاعا لكم ولي لك. ترتيبك ايه واضحة القرآن يفسر بعضه وبعضا فاكهة لنا والاب الانعامين فلسنا سأل ابن عباس رجال القرآن والله ما علمت كلمة فاطر الا من اعرابيين يتصارعن على بئر أنا فطرتها. يقول انا فطرتها انا الذي حفرتها انا الذي انشاتها أنا الذي صنعتها، أنا الذي بدأتها. يقولي بذيع السماوات والارض. يقول البذيع في البتاع خلق على غير مثال. ما فيش نكت. مطالبون إيه؟ والله أصل مبنى الفلامي. زين لا. تقول السماوات والارض. بذيع السماوات. أنشأهما على غير مثال سامي. فاللغة خطيرة ومهمة. فدي كلمة نبي، ودي كلمة رسول. النبي والرسول كلاهما يوحى إليه، ولكن الرسول يوما ما تبلغ رسالة. النبي لا, لا, لا, لا له وريث ليست له كتاب لا لا لا خدناه لا زي على إلى سلته السنة هي الطريق لا لدت تبعا سنة من كان قبلكم يعني طريق. طرق من كان قبل الطريق. طريق الطريق طرق فالسنة الطريق طيب الطريق هذا أقصر الطرق عند علم علوم علماء الرياضة مستقيم. أو الخط المستقيم من أقصر المستقيم ده ترى ويقول لك إيه يعني سبحان الله يعني هذا طريق الله سبحانه وتعالى واضح وأن هذا سبيلي ها هذا سبحان الله فلت تتبع الصبر فتفرق بكم عنه ده ذا سبيل ذا سبيل له سبيل واحد نعم هذا سبيل الواحد لكن الصبر الشيطان ولا هذا ولا متعديا ياخذوا شوف الشيطان واقفين على نواصي الطرق فشيطان يسلم الشيطان والشيطان سلموا شال بغيت نبتعد عن الطريق وتعالى بس انت سيفه محمد خالد و... والشيخ عمرو الكلام عند قال اسمعني اما تعودنك بكلام حلو امم يوه اسمع وني هو الله اعلم بما بعد السجاره بعدين وبعدينها وبعدين العشاء تؤذن يا شيخ بس عشان المدوده تغتفكش ليه كله عشاء ده الشيطان هيك أما طريق الله هو سبيل حتى القران الكريم هو سبيل والاخر سبل بالضبط يعني طرق الشيطان متعدده اما, أما مساله السبل فقلها تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيل فذلك وصيتهم به يعني هذه وصيه لما المسلم سبحان الله يعني يحب ان ان يسبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يحبها يبقى السنه كل قول او فعل او او مسكوت عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسكوت عنه اه يعني اللي هو لا يفقد كل عن عن عن عن, عن حالات يعني, يعني يعني, متأكد. يعني متأكد. ازاي ازاي قرب اليه الضب الضب زي زي البورس كده وفيه ناس تأكله حتى في في دول الخليج في ناس تاكله اهل البدو ما فيش مشكلة عنه حلال وحلال سبحان الله فف صلى الله عليه وسلم يمد يده فجر خالد اليه الإناء الذي أو الطبق اللي فيه الضب والضب طال أحرامنا يا رسول الله شوف أدب رسول لا أجده في أهلي فأعافو يعني, يعني ما عندناش الأكلة دي ما تعودش عليه في مكة مكة دي أم الحضارة في هذا الوقت ما, ما تعودش ما. على أكل البادية عند التلثر عندناك من يأكله أكلات معينة لا لا لا لا يعني طالما أنه حلال لا تعب عن الناس هو لما قدم لهما اكل ما اكلمه ولا زاد يزيد اعاب خلاص خلص المثل خالد اخذ خالد ينهزه والرسول ينظر اليه مبتسما لان خالد كان في الصعقه اللي بياكل الثعابين واللي بتاع كوماندوز بتاع قوات خاصه وضع طبيعة الجنديه فيه فبهذا المنطق بالعكس انا كنت لا احب القرع انا سيدنا مالك لا. فلما وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم يلطقتها من طرف الصحفة احببتها لحب رسول الله خد اكل يعني انت... انت تحب اكل ولا تحب اكل لكن محبة الرسول في قلب انا غلبت عليه محبته هو وكراهيته فاصبح يأكل الكاريك. فطبعه توافق مع طبع رسول صح الله وسهل عبد الله التسلي ما اكل البطيس, وآكل البطيس لانه ما... ما ورد اليه كيف كان يأكله ده رجال رجال لا لا ده نسموها ما احنا عندنا حلال وحرام وورع تمام الورع ده اللي هو ترك الحلال فاشت ان تقع في الحرع في الحرام في الحرام ويجب ان يكون علماء الامه هكذا واتقياها لا يتوقفوا عند منطق الحلال والحرام فقط الورع ما سكت عنه النبي عليه والسلام ما سكت عنه فسكت, فسكت خلاص لا يصلين اصبح بكم خلاص بني قريش فلما صلى فريق بنص الحديث وأخذ النص فسكت والفريق الآخر صلى العصر في بني قراض سكت أنا انا من مفضلاتكم مفصله كامله بعد هذا الفاصل او تمام مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل قصير ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا المذيع فضيله الكريم ادالي سامي الكبير حضره الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا وسهلا حياكم دكتور انا مستركب قلبي طالما نتحدث عن الصفوه بداي بكلمه التكبير انا بالجار هؤلاء أو أنا أنا كبير عندنا. أنا يعني غفر الله يعني لنا ما لا تعلمون. لا كبير ولا قليل يا الله وبارك الله فيك. ااا الناس الذين قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مرورة الشريعة. نعم. وقضية ثق الاستihad ومن ساحة المسكوت عنه. هذا التعبير المسألة لا, لا جناح م. لا جناح هذه المسألة ما بين الأمر والنهي فهذه المساحه فيها اجتهاد الفهم كيف قالوا يا... يا... يا عثمان ان عمر كان يبعد أهله عن, عن ال... ال... ال... يعني المناصر م. عن الولايات نعم. عن الولايات وانت تقرب اهلك في هو ده قال كان عمر كان عمر يبعد اهله تقرب كان عمر صح تمام كده صح وودي أنا, انا كان عمر ولا ولا لعمر كان عمر يبعد اهله واقاربه عن الولايه تقربا الى الله عز وجل وانا اقرب اهلي وقومي من الولايات تقربنا ان الله عز وجل دي حكم يمكن ان مش في حد اقفل في عمي تنلحن ودمي انا حر لكن عمر عنده ارتكالة من العقار عنده ارتكالة ما... خلال مسالة الورع بتاعه شديد تعجبني كلمة العقاد قال عمر رضي الله عنه لقد اتعب ابو بكر من بعده والعقاد يعلقه يقول وكان عمر اشد اتعابه اه حي حي العبقريات ان تدرس تدرس ولكن بحرص يعني ما, ما يعني بحرقوك يعني بحرقوك يعني لا است التاريخ لما يروى من بس لا لا لا لما من, من من من غير متخصص تكون خطيره مم. يعني وانا أغادر مطار المطار الشام ود الامس عائدا فتذكرت جانا خاطري وانا داخل على الطائرة نابليون وكيف ان نابليون يدرس في اول انا انا درست نابليون مرتين ايه كتب كثيرة نابليون لا درسنا في التاريخ م. انا في البداية الستينات ونحن في المراحل المتوسطة وكاننا في ال... وكان في قسم ال... الادبي تدرسوه في الصدف التاسع والصدف الثاني عشر صحيح. يعني في تلك اعدادي وثلاثة ثانية او البكالوريا كما يقول اخواننا في الشهر فالمرتين فال... لماذا ولقص نابليون عملت الحملة الفرنسية إسراء لمسألة العلم في مصر دي عام إسراء دي العمل المطبع على المطبع دي كانت تعمل إيه بتطبع الأوامر بتاع السارع عسكر للجيش يعني هو جامل مش مش, مش فسارعون المصريين ويكتشف حاجة رشيد لما, لما خادوا الأشياء الأغرب وهم سرقين وخارجين الإنجليز أوقفوه. فتركوا الأشياء فتركوا الأشياء التي لا قيمة لها فمن ضمن ما تركوا حاجة رشيد لأنه كان لا قيمة له عنده. واكمل بعد ذلك وما اكتبش حاجة بس ده غريب وبعدين راح واخد المساله واخدين المساله وراح حاطينها في هناك عند قوس الناصر اللي في اللي في باريس ونزلوا من سمعات الراديو بتاع استاذ جامعه السورون وشفت شوف المساله ده على تواصل الحضارات ده لسه يعني مسروقاته في الطريق العام. الطريق العام فانا بس التاريخ يعني انا بس يعني عشان العطريات انا احيى العقاد واحبه واحترمه جد ولا وأحترم شك ولكن في منبور شوية في مسألة ال اللي... يعني انا أحب ان يكتب عبد الله محمد صدر الرسالة أعلم أنها علم أن يقارن بخلات البقر على الطريق المسيح على الطريق لا بسيط قبيح طيب يعني مسألة مسيحية صدر الأمر ال الكلمة من الرسالة صوت الرسالة لا يصليان احدكم على الا في بني قريظة الفاهمون للمسألة انقسموا الى قسمين طيب فلما الصحابة كله العصر أذن في الطريق فهم الرسول كناية عن الاسراع بالخروج من المدينة م. طرح وقف وتصل ورسول يمر فاصب ذكر النص الثاني ما سمعت في كتب السير ان اعترض الطرف الاخر واتهمهم بسوء الفهم وقله و الطرف الاخر ذهب في بين الطلبه وصل له هناك لانه, لأنه قال ياخذوا يأخذ بالنص كما هو م. والرسول يسكت عن هؤلاء وعن هؤلاء هذا دليل عليه رأ الفعلين،, الفعلين وراء الفريقين، وأقر الفريقين م. على ما فعل، وهذه مساحة مرونة هذه شريعة عبود. ما سب أحد الفريقين لا لا لا. ما عرف النقاش جدال ما. رجى دخل على أبي بكر ف... فكنا كنا نسأله بكر بسؤال عربي، فعمر يجيب. كنا سؤال في الفقه يعني، سؤال في أمور الخلافة والحكم، فعمر قال رجع سخن بعجم عربي يشعل ما. قال أنت الخليفة أم هو؟ لو قيلت لاحظ هذا الكلام قالوا انت في عينك انا انا لا ماذا قال له هو ان اردت سيد سيدنا ابو بكر هو ان اردت هؤلاء تلاميذ محمد نعم صلى الله عليه وسلم. على سلم ومن حيث يعني كون هؤلاء تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام ونحن أتباع تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام نحن نتصور هكذا ولكن لي تصور بسيط نحن نقول في الأذام و... وفي صلواتنا وتعبدنا أشهد أن محمد رسول الله لا ولا صح دخول غير المسلم الإسلام إلا إذا نطق بها ضميمة لشهادته بوحدة الله هي على رأس الدين كلها ما ماذا تعني هو أشهد أن محمد رسول الله أول تعبير لها هي طاعة الله أو طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى وفيما أخبر وإسنابه عن كل فعل مذموم ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وأن نخضع هذا معرفة وإقرار وعملا دي معنى الشهادة؟ يا الله. وبعدين. كبيرة شوية. والله معناها لا تصدق. ما؟ لا. لأن لها شروط. الشهادة لها شروط. صحيح. أنت لما تروح ليش في المحكمة؟ يجب يكون ايه يجب مسلم. بال عاقل. ثقة لم لم يرتكب فعل مشين من قبل صحيفة حلف الجنائية وهكذا صح؟ صح. زمان المشخصات إذا تقبل لو شهادة في المحكمة كملاعب الأطفال لا ت صفر. كالمشخاصات كان... الممثلين. آه آه ده... آه. الممثلون لا يقبلون شهادة. يقول لك كان كذب. فالمكتب على. يدرس بالقانون أم في الشريعة؟ كانت ال... عندما كان القانون مستمد من الشريعة أمان. فعندك قضيط كمان الملاعب الأقصال لا تقبل له شهادة على ما تضحك يا بني سبحان الله أنت جميل الله يرضى عليك يا جميل جمرك الله الإيمانية إن شاء الله إذا كان تنب هارون الرشيد بغعل عليه رجل من الشعراء فأجاد في وسط الخبر فقال هارون والله إني شككت فيه بدقة وصفك للخمرك أنك تعاقرها قال يا أمير ميم وأنا أشد شكتا بفهمك ما قلت. كيف كيف أنك تعاقرها أيضا؟ المبع الرسالة واضحة. نعم. أحدهم من شهر فقط، كبير يعني في فيهم يعني في الفن هذا في يعني انت اين ذهبت اموالك؟ اموالي كلها اكسبها اموال كثيره جات من حرام وسال انا جاي من الحرام فضعت في الحرام. ما وقال لي حرام ازاي؟ طب احنا نعمل اشياء كده غريب ناخد عليها الاف موظف تعبان يعني مسكين يعني يتعب طول الشهر وما ياخدش قد بناخده احنا في يوم واحد. المهدمه شهد من شهدها ما... ما... ما ان يعني مع ان معظمهم هن... تحجب على ايد فضيلاتكم والتزم على ايد فضيلاتكم وحتى الذي لم يلتزم انا ارى فيه خيرا كبيرا بس عايز وقفة مع النفس من كل واحد فيهم ان يتقلها في شبابنا وان تتقي احداهن التي ما زالت على هذا الخط تتقي الله في اوطاننا وفي ستياتنا لانهن قدوة قدوات ولانهم قدوة من ضمن قدوات الان في مجتمعهم وبعض السبق الاخرى كلاعبك ورغيرهم فهو بس ايه يتقوا الله هم من صفوة المجتمع ارجو, أرجو انا بس ايه يتقوا الله في بلادنا مجتمعك بس بس انا, أنا الاصل منهم ان هذا. هذا هم عند الله افضل مني مئة في مئة. أنا يعني انا رجل اقول من باب التبليغ يعني اكون قد بلغت اللهم قد بلغت الايمان بان ماذا تعني الشهادة الشهادة اصلا لها شروط اول شرط العلم بماذا؟ آه أن أن أقر وأعتذر أن محمد رسول الله هذا زعل، ووكررها أنا نفسي مم. هذا رسول الله قاصد. ها ل ل في في إقرار مني سبحان الله، وليقيموا بهذا. يعني الله. ما ما تردش يعني. يا, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يعني بهذا والذين آمنوا إيه بالله ورسوله ولم ي... ثم لم يرتابوا. يعني يسمونه ما يرتابوا. يسكه. يعني ما ما جلهم شبر حار يعني طيب إيش ضمن سبحان الله. ثم الإخلاص في محبته للرسول ده, ده صلى الله عليه وسلم لماذا الإخلاص؟ ألا لله الدين الخالص فلن أخرص محبتي للنبي صلى الله, الله. عليه وسلم مش أنت لو واحد شطب أبوه أو أمه ماذا يصنعها لا يقيم الدنيا ولا يقعدها فما باب النبي حبيب الله عليه الصلاة فهذا قضيها بابا فلابد من هذا ثم المحبة محبة الرسول عليه وسلم هذا يحبه كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبون الله لامين حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم يتركوا ولقد فتن الذين من قبلين فلاعلمان الذين صدق ولاعلمان الكاذبين إذن ضد ضد المحبة يطلع, يطلع في الكاذب لازم صدق ثم هناك الانقياد له صلى الله عليه وسلم ها. بمعنى تنفيذ كل أوامره الله يرضى عن, عن صديق الأمة لا. هو جاء كده من السفر فأبو جاهدك أباره تعال تعال صاحبه قال ان الله واحد وسكتنا وان الاصنام التي لا تعبد الاجب ان ألا سكتنا جميله أما جميله من ابي جهل يعني, يعني بس انت ان يقول انه اسري به بالمسجد الحرام بالمسجد الاقصى في جزء من الليل سبحان الله ونحن, ونحن نضرب له ابل في شهر ونعود في شهر فيقول الصديق والله والله, والله لو قال انه عرج به الى السماء لصدقت يا الله الله وما كان سمع عظيم ما سمع, سمع, سمع, سمع لسه جالي والرسول خبأ مسلت من اعراش البدايه ويقص ما رضيش يقول لهم ده بقولك لما إسراء. لا انا بدل الاسراء عارف ايه اللي حصل ايه منظر كده تاكلكم تبيس فمنهم من وقع على ظهره ويضحك ومنهم من قلب على كفه ومنهم من امسك رأسه فازاي يقولوا على كف فازاي كمان وانا بي. عرج بيه عرج دي بي. ازاي معنه في في البداية قال لو اخبرتكم عن ما خاله التجرب في هذا الجبل او كنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك جميل كمتاجة. جميل جميد ما هو لا. ما هو الشيخ فلان راجل محترم ليه والله يا رجل طيب وماشوف حاله روح شويه في المسجد وينجح ما شاء الله عليه طيب لكن لما بدأ يقول ده حلال وده حرام لا لا لا لا لا استنى استنى استنى استنى في ايه في حلال وحرام دي انت ايه رايك في حاله الاثاب العلمانين عايزين ايه يصير دين عن الدوله ده اول مرحله فين وافقناهم وافقناهم لنوافقها بقابل. يعني ينسوا الموضوع ينسوا الحكاية دي خالب. سبحان الله. وانا اقول يا يتامى الشيوعية اللي يلحقه بامه. يعني سبحان الله. حيث قال قد راح لها ام قشعان. فاذا قال. اذا فكنا الافتباط دي. قلنا خلاط طب ما فيش في اه اه. ولدين في الاقتصاد. ها. ها. بعدين يدخلوا انت معبرة عندك. ولدين في الابد. خلو ابداع حر. أنت هو كسر التابو الآن في النقض. لا. كسر التابو. لا الله حد دين. حد خليك مبدع يأخذ. الدين ده حجر على الإيه؟ على الإبداع. فخليني مبدع لين بعدين لا دين أصلا في الحياة خلاص و... الله عليه. فنزع القضية. وبعدين ما تعملش ما تبقاش مع المنافق اللي هو أذكر بما نقولنا عنه من قبل. شاعر فارسي معروف. معروف. بس لسة العصبية لم تترك صحيح آه هو كان عصب متعصب جدا لقوم بني جنسه اعجبت بي بين نادي قومها ذات حسن فمضت تسأل بي لا تخالي نسبا ان يخفضني انا من يرضيك عند النسب قوم يستولوا على الدهر فتن ومشوا فوق مات الحقب وبنوا موم أبياتهم بعمامه بالشمسها ما فيهم وبنوا أبياتهم بالشهب وأبي كشرة على إيوانه وفي رواية عندكم تقول على إيوانه على سيف اللي أعلى يعني آه. على أين في الأب أبنه مثل أبي قضمت المجد من أطرافه سودد الفرس ودين العربي أي شركة سودد الفرس أولد أي سودد ودين العرب. العرب. العرب يلا هذا أنا لا هذا الكلام إيه أنت معميم في ناس يبني والله ما تعالشق قال فيهم مربو العباد مدبرين. لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء انتبع من آه. القرص منها رضو ولا من زي زال عمر زال ايه في الدول الاسلاميه بعضه اثناء العمل ساكت والحي يا المدير اول ما يقال انا الشمعه التي تحترق للرضيء انا ما قدروني حق تقديري انا الذي بنيت كل هذه الامرياء <تصفيق> <تصفيق> اقطع منها اعترف او لم يعترف يبقى معارض <تصفيق> طلع صاحبنا ايش كان طب ليه كده يا ابن الحلال خليك حلال <تصفيق> يعني طبق لها سطك هذه فدي, فدي قضية ايه يعني يعني ايه شهاده ويعني ايه شروط الشهاده اه مما تفضلت بيه في معنى الشهادة وشروط الشهادة المحبة هنا محبة الرسول ام الرساله اه <تصفيق> انا احب الرسول الذي جاء بالرساله من الذي عبر من الرساله الرسول صح بالعرب احنا حكينا الاسبوع الماضي عن عن عن مجريه العرب قبل الاسلام نعم قيمتهم قبل الاسلام لا, لا قيمه لا ما نسمع شو شو علاقتهم وشو الناس يعني السوق ودهم والدنيا ماشيه بهذا الشكل ازلاف تسكن الصحراء ما هي كده بالشكل سبحان الله فلما جاء الدين سبحان الله العظيم ياخذ والعذاب الله رب العباد هم دون يعني سبحان الله عمر بن عبدالعزيز العزيز قالوا مجلس في الأدب كان له, كان له مجلس يوم الخميس ده في الضر الأخيرة بس وهو أمير المؤمنين نعم يوم الخميس ده مجلس ايه بعد العشاء ده الدار الأخيرة بس فقط يوم الأربعة ثقه يوم الثلاثاء حديث ألالله. كان يوم السبت له مجلس في الأدب أدب جميل وما أدب جميل والله احنا من ساعة ما تركنا الأدب ما اصبحش عندنا أدب أولادنا ابن كارهين العربي ليه <تصفيق> ليه ما متى ترخوش الأدب؟ خل الولد يكتب موضوع إنشاء موضوع تعبير لا يا عم ما فيش حن. ما فيش من كلام رقيق ليه؟ لأن ال الشعراء يشبهوا إذا يقول لك نثر مشعور وشعر منثور تعبتونا وغلبتونا سبحان الله ابني عزون كلام راقي سبحان الله. فكان في مجلس الأدب يذكروا طرف بن عاد ولولا ثلاثة منهن من, من عيشت الفتى. وجد كلام أحفظ متى قام عوادي. المهم ذكر النساء وذكر الخامد. اه تحت المخباء الممهدي اللي هو المرأة يعني عمر بن عبد الزبير هذه الثلاثه هي التي لو لو لولا لو موجوده يعني لو ما موجودة ما كانش يحب يعيش اما والله انا فثلاثه لولاهن ما احبته الحياه خلاص قال ان اعصر وجهي في جوف الليل بين هذا ربي قائما له سبحانه وآية أقرأها من كتاب الله أعرفها أمرًا أو نهيا أو مثالا أو قصة. وأن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى طيب الثمر. الدين لما يعمل يبني في الحياة يعمل في الإنسان سبيق سان آخر. مرة ثانية. آه مرة آه. الثانية بيقول إيه؟ أحب الثانية. والله الثانية مع مع بعض قهاد الجهادية من الثانية. خلاص زعنا من الثانية خلاص. الثاني خلاص دعنا دعنا الثاني دعنا. سبحان الله. هذا نعم. كلام جميل. آه. أن يعفَرَ أن أعفَرَ وشى في جوف الليل بين يدي الله. فايم الله داعيا، يا رب يا رب يا رب، اسمع بلي، تهمني سبحان الله، وأن أقرأ أيه من كتاب الله، أخرج منها أمرد أو نهيًا أو قصصًا، إتعاش مع القرآن، صحيح؟ سبحان الله، وأن أجلس مع أناس ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. طيب الكلام، شوف كلام الحلو، وزاد زاد ال ال الكلام دعبر عن إيه؟ جميل. عن طبق كبير مملوء إله بالفاكهة وأنت بدعة كلمة في الأدب، كلمة في الحكمة، كلمة يا ريت اولادنا يجربوا انا أقول الاباء والأمهات اجي على المائدة واحنا قاعدين كده واحد يقول ايه ايه وثاني يقول لا انا سمعت حديث كده واحد يقول بتشحش واحد يقول حكمه هو الفريق من فلان عمل ايه في المباراة ما هو هزيمتنا من شوية اه صحيح يعني حينما مات الرسول عليه الصلاه والسلام بك عمر بن الخطاب وهذا البكاء لانه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أم يحبه بحب أكثر من حبي للرسالة ال وموقف بكر الصديق يحب الرساله اكثر من حب النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر كما بين على في كلمه طيبه احب محمدا النبي وعمر احب النبي محمد كلمه جميله لان ابو بكر صديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ القدم فيعرف عن قرب فلما جاءت الرساله صدق لو قال انه عرف بي أنا أنا ان كان قد قال فقد صدق خلص. اني اصدقه في خبر السماء لا زي ما كنت نفس الطبيب فعمر احب النبي محمدا عليه وسلم عمر من شده حبه لهذه النبوه ان كيف تنتهي هو ظن للحظه ان الرسول يوحى اليه كيف. لان لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين داعس واجع فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ترقرقت عين أبي بكر بالدبوء علم قرب نهاية الرسول على الصلاة لم يدرك الصحابة أي من الصحابة الجالسين علماء ومغير علماء ما أدركوا أن هذه هذا إيزان من الله بقرب وفاة النبي إن كم يتو منهم يتو وما كان البشر من قبل الخول فأموت امام الخالدون ارا سبحان وما كان نفس اذا كتابه مؤجله اذا قضيه واضحه امام عمر فلما صعد امام ابي بكر فلما صعد ابو بكر فماذا ماذا صعد استنى شايفه قال والله من قال ان محمدا قد مات لا اثر راسه عن جسد انما ذهب للقاء ربي كما صنع موسى فاستاذ عند عمر في ايه في فنت... هنا من فرط حب عمر الرسول عليه الصلاة والسلام أص... أص... قال هذه الحالة. أنت لا تستطيع أن تفصل بين محمد الإنسان ومحمد الرسول بين النبي محمد ومحمد النبي. لا تستطيع. سبحان الله. لا تستطيع لأنه لأنه صياغة الرسالة في شخص شوف أستطيع أن أقول كما قال أحد الأساتذة المجيدين رحمة الله عليهم لو لم يكن رسولا لكانت أخلاقه تصف أن تكون رسالة. بسم وقال في ما قبل, قبل أو بعد. قبل أو, أو بعد سبحان, سبحان الله. قبل أو بعد. حاوة وأخلاقه كذا تصح تكون نسأل. يعني هم بيشكرف من في في بوده. بوده ما؟ أنا سبحان الله. تود ده ما ت حياته ولا عزب بالله ما رأى يعني. م. أي عظيم تليده عظيما في جانب من جوانب الحياة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عظيم سنفناه في الحلقات القادمة سنكون من أهل الدنيا عظيم في كل جوانب الحاضر. فا فا هو يعني عمر يتعجب أنه يعني من قال أن محمد كيف أحصلنا لقبطان جسد يصعد أبو بكر إجسد سيدنا الخطاب أبو بكر أقرب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أقرب إلى قلب أبي بكر من أي إنسان أخر حتى عمر حتى عمر مع أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم أحبك أكثر من نفسي فضربه بسبباته قال الآن الآن يا, الآن يا لكن أبو بكر ما قال صحيح ليه؟ لأن حبه صحيح. ثابت لا يحتاج إلى, إلى قناة أحيانا نسان الحال ينطق أكثر دلسان من نسان المطال الله ف... يا عمر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ده عقيدة ده واحد, واحد فاحب هو هنا يحب محمد عليه الصلاة والسلام ام لا يحبه في هذه الكلمة يحبه حبا عظيما لانه يبلغ ما بلغه الرسول وما جاء من اجل ان الدنيا لمرحلة والاخيرة مرحلة آه هو, في أكثر أكثر هو اكثر فقها من غيره صح. والثاني اشد حبا في هذه اللحظة لعدم أو لغياب بعض الحقائق عن, عن ذهنه انظر ماذا قال إن, ان من من من قال إن محمدا قد من كان يعبد محمد انا محمدا محمد محمد قد ومن كان اعبد الله فان الله حي لا يموت ثم قال وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل اسماك او قتده انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فجلس عمر ويقول والله ثاني اسمعها لاول مره سبحان الله العظيم هكذا ربهم الرسول عليه الصلاه والسلام القران نزل عليهم ايه كانوا يخاطبوه بغرض الرساله اه ان عذاب ربك لا واقع يقول انتم ان العذاب واقع على رؤوسكم خلاص سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هل اتاك حديث الغاشيه الا اتاني ام الله كانوا يكذبوا كانوا كذبوا تفاعل تفاعل مع كتاب الله أنا سأنتقل مع حضوراتكم إلى نقطة أخرى. طلما وصلنا إلى الإمام بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هل هناك نواقض واقض للإمام سيدنا محمد ولكن بعد هذا التفصيل؟ ت أنا واقض العقيدة. ت العقيدة. نعم نعم هناك هناك. هم. هناك أنا واقض. لأن تعرف بعد هذا الفصل مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء تفضلوا قصصنا عود كل معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحب بحضراتكم مرة أخرى ومرحب بضيفنا الكريم. ماذا يقول الشيخ الدكتور بدر الدكاني؟ اسمه جامد خلاص. أنا يعني أنا أنا عاتبك هكذا لأني أحب أن أنعتك بهذه. ماذا <تصفيق> <يعني> <تصفيق> <حسب> <تصفيق> جزاك الله خير. بارك, بارك الله فيك. الله هل هناك نواقض بالإيمان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أولاً كما أن هناك نواقض للعقيدة. تجعل الإنسان في شرك فيه خلل في في في في. في التصديق بالدراسة سبحانه وتعالى كذلك ان يطعن انسان في شخصه صلى الله عليه وسلم او نسبه او اي شيء يخص سيدنا رسول الله مسلما كان ام غير مسلم. هذا يخرج من الجملة الله وعلا رسول الله عليه وسلم هذا يعني, يعني نحن لا نميل مع القائل يعني خلقت مبرأة من كل عيب وتأمل تأخذ خلقتها خلقت لا طبعا يعني هذه مغالاة لكن يعني يعني سبحانه وتعالى أفضل من كلام تلقط عينه ومن ترد يعني م. يعني, آه آه آه يعني هذا البيت الثاني أنا أنا خلقتها مبرأة من كل عيب وتأمل تأخذ خلقتها كما شاء الله سبحانه وتعالى هو يعني لا ما ما كما شاء كما تشاء. للرسالة ده رساله صوتيه يعني وانتم تقولون ان ابلغ الشعر اكذب ونقول ان ابلغ الشعر اصدق اصدقه ان يقول ابلغه اكذبه اكذبه ابلغ خلاص خلاص انا يقال ان بشار او احد من صعيدكم من الشعراء يا جماعه بيجروا لمحل بيت الامير فخدوهم الشرطة واخدينهم غير باين عليهم ايه هيروحوا يمتلكوا الامير وكده فمشوا وراهم وقال انك فرصه هي وديما ولا شيء ف... يا رب كان اشعب اسعد عليك ف... اسعد بس فقالن شعراؤه استمعوا مكان وهاجموا الامير طلب عليك طلب عليهم بقى فمظبوط هو فكر انه رايحين لحفله يعني شعريه ادبيه رايح سوق القاضي لشيء شيء الا منتدى ادبي فالوضع أنت قلت كذا كم بيت ثلاثين بيت يزودوا 30 جدة أنت كنت كم بيت بالعميل 40 يزودوا أربعين جدة أنا عشرين وكذا على أسعد قالوا انت قالوا انا شاعر انا من الغوين خرب يعني من الغوين قالوا الشعرات انا من الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ماذا, ما تطعن في شخصي مثل ماذا. سب وشتنم مثلا لا يعني يقولون هو اذن المنافقون قالوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني ودنه يعني الكلام اللي سمعه صدق يعني ما كان له غير محققه انت سب ان تطعن في شخص صدق هتطعن الله كل من تنقصى كل من تنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا كان ام هازلا فقد كفر كفر هذا راي المتيمين تيميه وراي العلماء وهو يحفظ من المله الله انت تتكلم عن من؟ ده فيه سب موظف عام اثناء تاديد وظيفته او الاعتداء على موظف عام اثناء تاديد وظيفته بمجرمه في القانون صحيح وكلما ارتفع الموظف فان العقوبة لكن احنا نريد ان نستحضر مع صادراتكم يعني هيبه الرسول عليه الصلاه والسلام ان نشعر بتلك الهيبه لا لابد ان نشعر بمقامنا واننا, وأننا مامرون بحضه وعدم الانتقاص من وتقديره منها. تعزروه وتوقروه. يعني هو ليس شخصية جميلة او كبيرة في حياتنا. لا هاتي. لا لا لا. احترموه لانه كبير. لا لا لا. ده رخل... كلام العلماني. كان شخص عظيم وكان قائد اجتماعي. مطلع. وكان مطلع. لا لا لا لا الرسول غير هذا. نزل ونحتاج. الرسول لو اراد ان يكون زعيما لكان زعيما عادلا. ولو كان تاجرا لكان تاجرا امينا. ولو كان لكان اديما, لك أديماً لسقعب. ولو كان ولو كان. لكن لا الرسول اعظم شيء له يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها المزمد يا ايها المدثر هذه اعظم اعظم وصف به ونحن مأمورون بحبه وتوق... وتوقيره, وتوقيره وتوقيره وكما و... الانتقاص من ان تطعن فيما اخبر فيه صلى الله عليه وسلم بما اخبر به في الرساله مثلا القران طب... مثلا لما, لما يثبت حديث معين من الاحاديث فيه واحد ينتقصه فليس الحديث ده لما بسموكنا. يدخل في النفع سبحان الله ويعني لما يعني القضيه دي لو دخلت المعمل ما تبقاش كده ده ده. أن, أنت أخيراً مكلف عن تدخل كلام الرسول ده معه لأنه يأثم يأثم يخرج من البلة يعني يقول لك يتوعد مع واحد كده في المنتديات على أريكته سبعة على سبعة رضيع العاشب بس يعني <تصفيق> من الرياض سبعة من كله بس ج جوعان من الإيمان الله جائع من الإيمان صنع. صنع. عنده عنده قحط إيماني أصبت. عنده عنده في قلبه فصحر إيماني جميل تصحر رح نلاقينا على عاطف تصحح. <تصحر. تصحر> آه حلو يا رب. نعم. فاا لي اخي انا معجب عنجب بنظريات كينس في النقود. يقوله هو بنظريات كينس هذه قلعة موجودة قوة. يقوله وكتاب المال. تذكرنا ماركس سراي سمال هذا كتاب دي الكتب. دي من الكتب التي من ضمن الكتب ولا لا. لا. كارل هذا الرجل مفكر عظيم جدا. اما سبينوزا قال كذا. اما مش عارف مين قال كذا وضرب قال كذا. هو ايه مستمر هناك انت مثقف قل له وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم الاهل وانا خيركم الاهل يا سلام الحديث صحيح ابن سيرخ طب بالله <تصفيق> عليك كيف ت... يعني فمن يهدي من بعد الله لا من لا هذه لا سبحان الله والله ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف أن هدي غيره أهدى من هديه صلى الله عليه وسلم أين كان, أي كان هذا الغير؟ أين كان هذا الغير؟ أين كان, أي كان هذا الغير؟ ولو من المسلمين إثقاب الذين أصبحوا رموزا حتى عندك اللي اللي اللي على ما لديه رموز رموزا مش رموز أنا لي كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لا أقبل القضية إلا بشاهده عكل كتاب المسلم أم تقول أن مش, مش التفار غالوا هؤلاء أهدى من الذين أمانوا سديدة نفس شخص القضية؟ لا لا لا شوف شوف قطع الهياب بديدي تقول تتكلم فيها سرح سيئة تقول حقوق الانسان تلوها عنه تتكلم في ايه الله فالمسألة طيب قمتت الحجاب يا شيخ حجاب ايه يا جفع الحجاب يا عم يا ربو فالله في إيه؟ في تقول له ان جاءكم من فرضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعل وتكون في التسلط الارض والفتران كبير يقول لا فمتعي في ايه لا لا انا عايز انجاكم من ترضاو نشيكه وسياراته نقوده نقوده نقوده نقوده لا لا بس هو بصراحة اصد بنت لون وهو لا لا لونه صعب خار لون, لون جدد <تصفيق> وصل لغاية اللون مش من التيب بتعمل يعني يعني اذا أنت, انت عندك قضية خطيرة وهي ان انت ان جاءك من تثق بدينه وخلقه لابد بد ان تزوج ما تعترضش بعد في ابا و امهات ربو يبني على العدم من يعترض وينظر على الرسول عليه والسلام في هذا, هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا يبقى اذا وضع هديا غير هدي رسول الله سلم يا ربا ها هو عايزي موضوع خطيفة الله الله الله يعني ايه قل ان كنتم تحبون الله تتبعون يحبكم الله سبحان الله ها يبقى ده ده ربما كانت كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام مناسب للبيئه من 1400 لا لا لا, لا. القضيه لا لا ليس بخصوص اللفظ بخصوص السنه ولكن بعموم الامر طبعا عم اللفظ ان جاءوا هذه هذه قيم لا تتغير هذه مبادئ التي لا تتغير ها طبعا يا علي من ازوج ابنتي فازوجها بمن نثقل لها ان احبها اكرمها وان ابغضها لا نظلمها خلاص يبقى دي قاعده من من اي خلقه ودين جاب خلقه ودين طب يعني على هامش جلس ترى تتحدث يقول قائل يعني خلاف اختلاف علماء الأمة الإسلامية حول الحديث ودرجات صحة الحديث والحكم على الحديث أوقع المسلمين معظمهم في شك وحيرة لا, لا هو العلماء حمد الله هذا الحمد ضعيف وهذا مكذوب وهذا هذا مرسل, مرسل لا, لا ضعيف وخطب في فضائل الأعمال الأحد لا به في مسائل عقيده هذه قواعدهم الحديث معروفة عند علماء الحديث هذا نحن متفقين الخلاف عند الاماعات من الناس ام او ممن يدعون العلم او من ذكر السنه بالكامل يا اخي جابر بن عبد الله كان يبحث عن ضد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطؤ بقدم ونحن ندوسها بـ بـ بـ بـ بأقدامنا يعني هو باش معك كذا سبحان الله من من نواقض الإيمان بالرسالات طال والسلام القبح في شخصه الكريم أيوة أو عدم التصديق بمجاء أو التأذير له تمام تمام أو أو أن تعتبر أن هدية غيره خير من هدية أو أن سبحان الله أن, أن ألا يرى وجوب تصديقه فيه من أنا أنت بالله أنت عارضني في يعني يؤمن بالله ولم يؤمن بالسنة خرج من خرس من الملة خرج من الملة لا بمعنى ما أصل ليش أنصحه يقول في في ثواب هذه ثوابتنا كده يبقى حكم قاسي يا أبو بكر ابن ثوابت في ثوابت ان انكر السنة واحد كذا خلينا بالكتاب وبنفس السنة كيف يوصلني من السند يقول رأوا الرسول صل الله عليه وسلم بالتواتر فنحن سمعنا ممن رأى لا لا شوفوا بشيء من عظمة ديننا ان سبحان الله كل شاردة وواردة مسجلة عن رسول الله صلى الله موصولة إلينا كأن رسول ما زال يعيش بيننا. يعني أنا كده المجلس بالليل كده وتأخر سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم خيانته، اعتاقنه. تمام؟ أنا شدي خيانته، اعتاقنه. أنا أراه وهو يصلي. أراه كيف يتوضأ. أراه كيف يقوم الليل. أراه كيف يتعامل معنا. أراه كيف يبشر الوجوه. أراه كيف يقطف أول ثمرة ويعطيها للقطف. أراه كيف يمسح دموع أمناصفية لما لما لما غضبت بهلك بعيرها في في رحلة حاجة الوداع. قصة جميله سمعت عليها ان شاء الله طبعا هل هناك نواقض اخرى في الامان بي... لا هو هو هو يعني غير غير أن أن أن أن أن يعني لا ترى ان, أن ممكن أن, ان تتبع السحره هذه من النواقض انه هو نهى عن هذا من ذهب الى عراف او كاهن وصدقه بما قال فقد برئت منه ذمه الله وذمه الرسول برئت يعني خرج من المله كفر طيب. ان تظاهر المشركين وتواليهم ضد الموحدين وهذا اللي حصل في الاندلس صحيح, صحيح. ظهور المشركين سبحان الله المهم ان ايه انك تتعامل مع الشيطان في مصالح بعيد بسيط حسب مصالح انت ظهور المشركين يعني في بعضهم من الملة يعني فيه ناس تحب تجلس مع الذي يسب الاسلام ولا تحب ان, ي... أن يجلس مع علم من العلماء المسلمين لا لا ده يحسب عليا حساب حق موجود هذا هذا يخ يخ يخرج. يبدأ الظاهر أن تبارك سبحانه الله يعني سبحان ال ال الولاء والبراءة قاعدة من قواعد الدين. قاعدة من قواعد الدين. هذا هذا هذا هذا ما, ما عليه أهل السنة والجماعة ونحن منهم بفضل الله جميعنا والمشاهدين. والمشاهدات فاا أن أن أن أن, إن أعرضت عن دين الله عز وجل هذه من ناقض الإيمان بالرسول ده رسل. كان الإيمان بالله وبالرسول لا بد لا بد من وجوب طاعة ووجوب محبته طب ما هي علامات محبته عليه هو الله أكبر أول محبة أن تتعلم القرآن وتطبق هذه أول علامة نعم هذا نزوم أهل الله وخصص مش بقى يقرأ القرآن لا يجاوز ال الآيات لا يطبق القرآن يعني القرآن نزعة سبحان الله إحنا قلنا وان الأول خالص خلقه وعمل الفئة. ونية واتباع قال سبحان ما تاخر اقران بهذا تحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنديش وقت الانكار الصباح ما فيش وقت يعني لا على يا راجل ولو لو هناك في المطار منتظر صاحبك او ابنك هتمنتظر. ولو انت من عشاق الكره تروح المباراه هل اقصد الظهرا والعصر عشان منتظر المباراه في الاستاد اللاعب بورتولا لو لو او حنيفه خرج يعرف الجواب اه لانه لا. ممكن يطلع لك الكابتن احمر سبحان لا. الله تطردك بره لا اله الا الله فاهم انت الشعب عجب سبحان الله فان أن يعني ان, أن تحب سنتها تحب السنة تبقى فرح بها محبته ومحبه السنة ال ال الذي ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال الفروض كذا وكذا قال لن ازيد ابن ما عندوش نقائص ثانيه احنا كل حياتنا نقائص يعني عادنا غيبة ونميمة ونظر حرام وحقت وغل وحسد وتعالي وكبر وأسخر منك وأستهزئ بك ما يكون إذا نواقص فلو اكتفينا بالصلاح فقط نروح في داهية طب نكملها بس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يحتاج. استغفارنا يحتاج إلى استغفار كلمة مين. كبيرة حضرت الشيخ كلمة. هذه كلمة عبدالله غزالي استغفارنا يحتاج الى استغفارنا يعني استغفارنا نفسه اذن كان مستهزئ بعدين محبته تحب من احبهم الحبيب الصحابة مش المتنبغة حبيب وحبيبي حبيبي. حبيبي. صحيح. صح ولا لا انت واحد يحب ابنك مدرس اسا لا ابنك تعمل فيه مدرس أحب. الله يرضى عليه تحب الصحابة تحب امات المؤمنين تحب الى البيت مش تقول لا لا لا سنة شن. انا احب انا البيت اه اما زوجاتنا دول يعني اللي ماطل الله لا لا. ما دول اهله الاهله م. وازواجه وامهاتهم صحيح يبقى انت بتحب كل من يحب كل من كان يحبهم رسول البصر اسد فنحب اسامه لازم تحب اسامه ازاي انت بتحب زيد بن حارث تحب زيد بن حارث سبحان الله تحب كل يعني ام من امهاتنا لما لما قال ابن عباس كيف تخرجين دون محرم يا ام المؤمنين خلاص كلكم ابنائي طب تنسيت ابن عباس ولا اعلمك انا امك <تصفيق> النبي وعوله بالمؤمنين من انفسهم وازواجهن <تصفيق> وامهاتهم وأزواجه في امه انتم كلكم محارمك كلكم اولاد انا امك امال ليه يجوز زواج الزوجه النبي بعد لأنهم ابنائها كتب يا أمه, امه اه اه صراحه ولا من بعد ما ينفعش ينفع ان تحب من يحب وتبغض من يبغضهم يعني تبغى أي إنسان كان يبغض ورسوله رسول مش واحد يحب أبو جالس تاني يحب أبو لهيب بس زيك منفعش نعم أو أو تحب أفعاله آه نعم وبعدين من محبتنا هي أن نزهد في الدنيا هل نزهد في الدنيا لا أن نتركها ناس مش والله ناس غير مغلب ولا أن كن فقراء الزهد ما هو الزهد الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك فضعها الله في يدك فصح ولو معك ملايين والديارات بس تطلعها من قلب أما تعمل مالك يا ابني اه سبح في يعني نعيش في دور المسكنه والظلم والمنه هؤلاء من هؤلاء قالوا هؤلاء هم النساكه ام المؤمنين شاب ماشي كده عامل روحه يعني ورع هذا ورع دلوقتي. من غير مضر سبحان الله ويا يا الكلام ولا لله فقالت رحم الله عمر وصفة جميل. كان إذا سار أسرع. أسرع. وإذا قال أسمع. أسرع. وإذا ضرب أوجع. وكان هو النسق وحقا. يبقى النسك مش الزهد الشعراء. لا لا لا. النسق الزهد صوف على العجيب. أن كفزة الدنيا ولا تمتنع عن شيء من الدنيا. مش الزهد تبتعد. لا. دعه هذا بس بحقها كله وظفه في مكانها لا خليك تلب... إن... ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هل هذا من الكذب يا رفيق هذا لما جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافه طيب لا يقبل الا طيبة لم لم توضع على لم تضع طبابه على جسد الشريف قط من شده الرقس في الخندق يحفر الخندق والتراب وينظر إليه الصحابة يقول كان ما ضحى المحايف كان نخري من الحمام الآس وكسر الأنوك وسبحان الله تنظر إليه سبحان الله وقال معذورون من أحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح صنعت على هذا كثيرا نأخذ تصلاةك إذا أبنت لنا الله. بارك الله فيكم معنا تصلاةك السلام عليكم وقت عفاف من العراق السلام عليكم حلو تعفظ من العراق نأخذ الطفال الآخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام الله مرحبا ما المعنى عيماد الحسيني مرحبا يا خايمان اتفضل مرحبا بكم مرحب بالدكتور سأيدي خطط صوت التلفاز بعض الشيء؟ الله يبارك فيك. انا بس بدي اسال سيدي إنه حب الراس رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل حب رسول الله. نعم. حب الراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> حب, حب ماذا؟ والراس رسول الله. حب. ماذا؟ الراس رسول الله. والرأس؟ أن تكون العلماء صحيح. العلماء صحيح. العلماء صحيح. العلماء بيحب الرسول يعني وراثه الحب يعني لا لا حب ورثت رسول الله صراحة. حب ورثت رسول الله حب العلماء حب مع العلماء, العلماء دليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول أخي إيمان حب حب ورثة الرسول حب العلماء دليل على حب الرسول أكيد أنهم لأنهم هم هم ما ترك الأنبياء درهم الولادين أرى لكن تركوا علما قال أبو هريرة أتجسونها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد فهرع الناس ليأخذوا شيئا من ميراث رسول الله ويقومون يتعلمون العلم فعادوا قال أبو هريرة تكذب علينا قال ما ماذا وجدتم ونفسي تعلمونها قال هذا ميراث رسول العلم هذا طبعا طبعا في طيب ان نقتص المراث النبي عليه الصلاه والسلام نحب اهل العلم الذين يعني سبحان الله بلغونا كلام رسوله وبعدين <تصفيق> ايه فتصفيق. العلماء ربنا فتح على بعضهم او فتح لبعضهم ابوابا ما فتحت للعام من امثالنا فبالتالي انت بص العام اللي امثالنا نقرا النص ولا نفهم فالعلماء ربنا اعطاهم هذا الفتح الرباني انهم يفهمون ما, ما لا ندركونه هنا الاخ جمال المنصوري السلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا كيف الحال يا معلمي والله اني احبك انت وابنتاك محمد خالد الفلاح بارك الله فيك احب جزاك الله كل خير عما تقدموه من علم ينتفع به وان شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم واني اراك يا ايها المعلم تنزيلا يضاء في في طريق الايمان والهدايه وانك في الفئه المنصوره باذن الله وسؤالي اليكما ما هو الطريق الصحيح والسليم الذي نسكه لكي نطبق سنة رسول الله دون الدخول في البدع يا معلمي وسؤالي الآخر إذا لم نطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بكاملها هل ندخل بصفة الـ معذرة أستاذ جمال السؤال الثاني مرة ثانية معذرة إذا لم نطبق نحن المسلمون في هذا الوقت سنة الرسول بكاملها نعم هل نعتبر مقصرين أم منافقين وأثم الدعاء؟ الحمد بارك الله فيك. شكرا, شكرا كثيرا وإياك وبارك الله فيك. سؤال الأول أو جمال الطريق السليم لتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد الدخول في بدع واختلافات. لا لا لا. لا بد أن يحبه أولاً. نعم. وأولًا أو ليس هناك من مسلم إلا ويهب الرسول الله صلى الله عليه وسلم. على يعني حتى العربيد السكير. لو سمع عن اسم الرسول ده يعني اول شيء يصلي عليه امر امر طبيعي ولكن الفرق بين مدعي المحبة والمحب هو تطبيق ما كان يفعل ماذا كان يحب رسوله وماذا كان يكره انا ان طبقته هذا ما الذي كان يحبه رسول الله افعله وما الذي كان يبغضه لافعله هو يعني هو باعتباره رسولا ربما يأتي من الافعال ما لم نحن لا نستطيع نحكم لا ما حد ذلك قوم الليله كلها لان قد نعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ها مم. بس ولا ونس... طائفه بس طائفه ان كان ولا احنا كنت اقول لا راتين يعني القله كان من الدين ما استطعتم الصحابه قيل لهم اتقوا الله حق تقاته انا المساكين ذخرت يعني لو استطعتم انا على احدك او عديك ما استطاع يعني الأعرج اهو يعني يمشي الحال أمم، يعني لا ننزل أنفسنا بما كمل أسماه النبي عليه الصلاة والسلام حتى توراة مقتدمة مثلا لا لا الرسول قد والله من من, من بسنته في صغير الأمر كبير هذا هذه هذه جملا هذه المعروفة في الزواج نعم في الزواج مثل مثلا, مثلا. أيوه. تزوج كثيرا مثلا لا, لا هذه خصوصا الرسول فأنا. لأن لو طلق أهدافنا ما تصح أن تتزوج بأخر لكن النساء في الدنيا الآن للأتباع للمسلمين يعني انطلقت ربنا وزقها بزوج أحسن أممم يمكن ربنا فرح هذه الرسالة هذه خصية الرسول ده ولا ان تنتجه نساءهم من بعد خلنا ده هذا خاصة مايم ولا ولا حل لكن نساء من بعض ولا ان تبدل هذا غربان غربان خ خرس هو الواحدة خاصة ها نعم لطبيعة صحيح. خصوصيات ازواجه رب ونبه عليهم ما أب عدم تطبيق السنة يعتبر تقصير أم نفاق حكم حكم عدم مطبق السنة تط يعني نفاق ونقصير نفاق وتقصير ويقال يقول اهل العلم من واضب على ترك السنة المؤكدة من واضب على ترك السنة المؤكدة عوت يبقى يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم عتابا يسكت ورحمه وتشاهد الله أكبر سيقابل النبي عليه الصلاة والسلام ابن الحلال بلاش بلاش ابوك اعطاك وصية خل يوحام الابني الوصية دي انت موهج بوصيط ابوك ومروزه ونعلقها وهكذا او او تحفظها في اسفحتها ورحت جبت علبة كده ده, ده وصيط ابونا خلاص روح ايه انا على العلبة بمذهبة كل اولادهم يسالوه ايه يا ابو عبده ده دي وصيط جدكم وبعدين يجي اولاد اولادهم ده دي, دي وصيط جد ابوك ده نحفظ الوصية ونعلم ما فيها جيدا ونطبقها ونطبقها ونطبقها لساتيف المرحوم ولذلك ولذلك ولذلك, ولذلك. <تصفيق> لا. السؤال بهذا المنطق لو زارنا رسول الله يسر بنا هم يحزن على ما ترك لنا وصية <تركت, <كتاب السنطر> تركت فيكم ما ان مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله ورسولنا <صحيح> فيه فترك الوصية احنا قعد معجبين نعملهم مش عارفة على الكمبيوتر وعلى الحسبرالي وعلى قرص عشرة ألف حديث على قرص واحد مئة ألف حديث تبدئوا بعدين ثم واحد جبت جم... السنن كلها تذهب عند بنات سريعة مكتبة ما عمي عميرة رأي شوفهم ولا نا فتاة نتمني تسعه وربعين جوز صاحب مخالفة مجوز صاحب مص سونا التاريخ الكامل ابن أثير مش عارف إيه الدكتور ضعه وبعده وعن تجدو لا صلاة لا حاول ولا خطة لا ما أختم أحمد من أبوظبي السلام عليكم علوا مرحبا مساء الخير الله أعمل. السلام عليكم الله يرضى عليك أكلم الدكتور عبد الكافي نعم معذرة <تصفيق> عمرك أريد معنى التقوى هاد. والأسباب وأريد أطلب من الله يطول أمره للشيخ أي كلمة يقولها يفسرها أنه إحنا جاهلين بالدين نتعلم الدين على إيده الله يرضى عليه يا التقوى يا معنى التقوى بالضبط والأسباب الله يرضى عليك هاد. هاد. هاد. أشكرك بارك الله, فيك. الله فيك. التقوى ببساطة يعني, يعني سوف أبصد وليس قلت كلامي عمي صعب أو كفن التقوى أن يراني رب العباد عز وجل في كل مكان يحب أن يراني فيه يعني في المسجد في تقديم العزاء في, في تهنئة في صدقة في مسحة رأسياتي يراني مع تنفيذ أوامره تمام ويفتقدني في المكان الذي نهى عنه لا أجل في مكان في غيبة في نميمة في ظلم في مجلس في خمر خلاص اذا الا يجدني في, في مكان هانعا ولا يفتقدني في مكان امرني به لا. لا. يعني لا. الشيء اللي يحبه الله سبحانه وتعالى وجد فيه واطبقه والشيء الذي لا يحبه يعني صحيح. الاب لو راى ابنه جالس على باب خمارة يعمل ايه هينهره ولله المثل الاعلى خلاص فلما يجي داخل المسجد يا فرح الحمد لله ربنا هذا إبن صحبا صح؟ اتصار صح. اتصارت الاخر أخي فواز من بريطانيا السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا الله يبارك فيك لو سمحت في عندي أكثر من سؤال ممكن السؤال الأول السؤال الأول أنه ما هو الكتاب الذي يقطعه المسلم إذا أراد أن يتعلم الإسلام يعني إذا أراد أن يتفهم مفاهيم الدين الإسلامي بشكل صحيح السؤال <تصفيق> الثاني ما هو حكم المسيحي الجيد دون أخلاق حسنة يعني مثلا أنا مقيم في بريطانيا وجارتي هنا دون أخلاق حسنة وعندما أعود من إيجابتي أجدها قد عملت الحديقة ورتبت الزرع فيها بينما أجد جيراني في سوريا قد رموا بنفاياتهم في حديقة منزلي فهل يعتبر هؤلاء المسلمين يدخلون الجنة وتلك المسيحي الجيدة تدخل النار؟ طيب. بارك الله فيك شكرا لك. ناخذ هذا سيدة صلى الله فادي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضل سيدي. ممكن اكلم الشيخ عمر؟ فضل. شيخ عمر احبك صلى الله عليه شيخ احبك الله ربك احبك بس عندي سؤال بسيط. بالنسبة لللي فارقون من اهل البيت. يعني يقولون يذكرون اهل البيت من اثماء خاطر يدخلون زوجاتهم فيه. احبتك انت توضح هذه المسألة والسؤال الثاني ما ما ما غرفة أنا مغرفة الذين يفرقون بين أزواج النبي ومحبة أهل البيت. لا أهل البيت الر أهل, أهل البيت يجعلون مثلا أسماء خاصة الحسن والحسين وعلي وفاطمة ولا يدخلون زوجات في محنا. محنا. محنا. محنا. محنا. في أهل البيت. محنا. محنا. محنا. محنا. وفي عندي طلب من المقدم احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما تصي في مسيسة. نعم احترام للرسول صلى الله عليه وسلم بين الفقرات العنانيه موسيقى اولا انا تابع البرنامج من رمضان الى الان حال بس حال. هذا الشيء اللي تغير حال. حال. شكرا شكرا بارك الله فيك اما ما اسعار الاوليه مودنا الاسماء السؤال بس البيت اه اه اضيف بعض الناس يظنونه يقول ان اهل البيت هم علي والحسن والحسين وزينب فقط وفاطمة فظل رح عليهم جميعاً، ويقولون إن أزواج إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من اهل البيت، لا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهل وبه سبحانه وتعالى <تصفيق> يعني أنا وصلت عندك أنا وأهلي. أنا أهل هو أهله، من وان سبحانه يعني يعني لا كلهم أهل البيت، عليهم نعم. ونحن ونحن على آل البيت في كل سنة، ونقصد بهم نقصد بهم سيدنا علي أو أو سيدة فاطمة، سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدة زينب وزوجات النبي صل الله عليهم أهل البيت يعني النبي وزوجاته وأولاد فاطمة لأنه ما البعد الباقي كان الباقين من من من السور فوز يعني أي كتاب يقرأ حتى يتعلم الدين الإسلامي مفهوم الدين الإسلامي من بابه كتاب بسط تعالى. واضح أنه يريد كتاب بال بالأسواق موجود يقرأ لمن مثلا؟ ماذا من كتب فيها فيها كلام؟ المذاهب والتجزئة والقرن محددة يقرأ الاستقاط يقرأ الاستقاط وأنا أرى أن هناك يعني كنت مثلا كتاب بسيط كتاب بسيط جدا. ااا هذا ديننا هذا شيخ الغزال الحمد الذي صنعنا من عنوانه تم للشيخ هو يعني صنعه للإسلام برنامج مشكبي الصلاة لكنه أثر طيب هذا ديننا أكتر جميل كتب يعني من الكتب الطيبة إن شاء الله نعم نعم م. بارك الله فيك أخ عبد القادر من دبي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى محمد خالد شكرا كثير م. على حمد البرنامج حمد. الممتاز هذا ونشكر كمان الدكتور لأنه يعني عم بظهر صورة الإسلام بشكل جيد وجميل وصورة رائعة يعني تفوق الوسط الله يرعاك الله, الله يخليك الله. سؤالي بس اللي هو أنه أنا ما بتكلم مع أشخاص مع مع عامنا مع أخواننا أنه عن سيدنا محمد أخلاقه وصفاته نحن لازم نتحلى في هذا الشيء لازم نكون مثل أعلى لازم نطبق هذا الشيء فظهروا الإنسان أنه هو درويش يعني عادي ما عنده استطلاع ما عنده يعني ما عرف أكثر بهالشيء مو متطور فهذي شيء اللي عم عم نعاني قال من الدكتور بس انه يعطينا فكرة كيف نوصلها لأخواننا كيف نحبط ضوئنا فينا, فينا هاي شغلة مهمة ضرورية جداً هذا الآن حاضر دخلنا والله يزيك الله في سؤال مهم كان طرحه الأخ من إنجل لا من إنجلترا بطار بطار المسئول يعني آه يعني وأنا هذا مفصل مقصر لأن من شعب الإيمان إمطل الاذى عن الطريق وعدم الضرب الغير وحق الجار أما معنى دخول الجنة الجنة بيد الله سبحانه وتعالى أما الآخر الذي يصنع الخير الله يعطيه في الدنيا خيرا إنما علمت يقال عالم سبحان الله من كان يريد الحياة الدنيا <متحدث> المسيح هل يدخل الجنة بهذه الأخلاق لا لا شو شو أي إنسان ال الرسالة الخاتمة جاءت لتنسخ كل الرسالات من قبل ومن يتغير الاسلام دينا فلا يقبل منه فإذا قضية أن المسلم هذا الذي يصنع هذا العمل هذا فعل مشين وهذا الذي يصنع الخير من غير المسلمين الله سبحانه وتعالى يجزيه عليه في الدنيا خير لأن الله ليس بالظلم للعبيد أما أمره إلى الله سبحانه وتعالى إن لم يسلم حكمه إن الله سبحانه وتعالى هذا رزقنا آخر القادر من دبي يرد نصحهم فضيلتكم يعني أو لا يقلق لا يقلق من إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يتحكون وإذا مروا بهم يتغامسون وإذا انقلبوا إلى هذين انقلبوا فكين يعني قال سيدنا الأقمر ابن واضح المعروف عن المنكر منكر على ما أصارف لا بد من أن تدعو القرآن وهذا لكن هذا لا يقعد سواء لا لا أنا لا داعي أن أن أن أشتم أو يقال عني كذا وكذا السلام عليكم تفضل تف آخر السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام. الله وبركاته. مرحبا من؟ يا شيخ عمر انا سؤالي واحد هو انه كيف اقوى الامام في قلبي? يقوى الامام في القلب. كيف اقوى الامام. لكم بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. انا يبدو الاسئلة هذه مجهزة من قبل. ولا علاقه كلام الحلقه لكن انا ممنون لك بس متفلق انا ممنون لك يعني, ما... يعني محبة الرسول ده سبحان الله يا الموضوع اكثر من هذا كل مرة فضلت الشهر. الموضوع اكثر من هذا يبنى. يبنى. الموضوع من هذا كلام كل واحد يجهز سؤال واني وما فيها من ابو في الاسئله حتى تكتمل الصوره يعني يعني لا يعني يعني انا انت كلمت عن شخص وكيف نحبه كان كل الاسئله تتورد عليه طب متى تتكلمون عن مولدي متى تحدثون عن كذا وكذا متى تقدمون عنه كأب كزاوج يعني يستحسون في الكلام لكن الكلام لا علاقة له كان ما قلت بشكل الكلام في موضوع خطير يخص العقيده يخص حقيقة الإيمان أما الدعاء الإيمان هذا هو والدوران حول الأسئلة فيبدو الناس في وادي ونحن في وادي هنا سرقت على التصويرات الهاتفية حتى تعطلت إلى اجعلوها مجال التعليمي نريد أن نفهم الناس يعني الأخ الكريم بيسأل ما الكتاب الذي أقرأ يعني أنا أرى أن الدعاء والعلماء الذي يعني نتطفل أنا أتطفل شخصيا على بعض النوائدهم أقول أنني أوضح أمور لعلها ربما إذا أراد أن يقرأها لن يجلسها في 20-30 كتاب ويجل نسأل صحيح يعني بهذا المنطق أرى ذلك يعني والله العالم. بارك شكرا شكرا الله فيكم وسترنا ولاكم وغدا ما فيكم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا الله الله الله. المشاهدين والمشاهدات جمعنا هذا جمعا مرطوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرت ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا منيتا الا رحمته ولا مجاهد في سبيلك إذا نصرت <تصفيق> اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن واغفر لنا وارحمنا وانت خير غافرين اللهم امن أوطان المسلمين فاطرد عنهم كل مكروه وسوء واختم لنا منك بخاتمه استعادة أجمعين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تكسيما كثيرا <تصفيق> شكرا لفتراتكم وانتقوم لكوا قدر سعدنا الكرام أشكر حضرتكم تكم جميعا جميعاً، أشكر ضيفنا الكريم دالي سامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد عم الكافي وحتى يضم لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى في بسم القدي إلى كل من أهل الدنيا لنعيش مع الصفوة الصفوة، حتى ذلك الحين نستقبلكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفاء. أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُسْرِكُونَ